السلام عليكم فضيئة الشيخ محمد وعليكم السلام الله وبركاته. فضيئة الشيخ بدايةً نشكر لك تشريفك في برنامج حياتك مرة أخرى حياكم و... الله على المثال الله يبارك فيك فضيئة الشيخ بدايةً إذا استثنينا قائدة الضرورات التي تبيح المحظورات هل من إشكال من ناحية المبدع في المحادثة الثورية عبر الإنترنت بين الجنسين طبعاً من غير المحارم؟ من خلال برامج الماسنجر وغيرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن نعرف أن الشريعة قد جاءت بضوابط شرعية للخطاب بين الرجل والمرأة الأجنبية ونعلم أنه لا بد في بعض الأحيان من حصول كلام بين الرجل والمرأة الأجنبية وأنه لا يمكن الاستغناء بالكلي عن حديث المرأة تتحدث مع القاضي ومع البائع ومع الطبيب ونحن ذلك لكن هذا الكلام يجب أن يكون بضوابط أولا للحاجة فلا تتكلم دون حاجة ثانيا لا تخضع للقول لأن إذا لانت بالكلام وإذا صار هناك فيه شيء من الميوعة ومن طبع النساء ب يعني طبيعة فوتها أنها رقيقة الصوت هذا هذا شيء في خلقة المرأة في العاجم ولذلك عليها أن تحذر من هذه القضية عند الكلام وأن لا يكون الكلام في أمور من مما هو خارج الحاجة خارج موضوع الحاجة كالاسترسال في الأشياء الشخصية والأحاديث الشخصية وهنا تأتي مسألة التواصل بين الجنسين. التي جاءتنا الغرب وما يسمونه بالبيتينج وهذه العملية عندهم مشهورة جدا وطبيعي أن ينشأ العلاقات والكلام والتعارف والاصطحاب للعشا ثم رقص ثم نحو ذلك تبدأ العملية بتعارف الشبكة هذه طبعا لأنها شبكت الناس مع بعض وأدخلت الناس على بعض وربطت بين الناس طبعا سيدخل فيها الطيب والردي والحرام والمباح ولذلك لابد من الحذر الشديد في هذه العملية لقد دزجت مخاطر كثيرة جدا ولما قال الله ولا تقربوا الزنا نلاحظوا هنا ما قال لا تزن قال ولا تقربوا الزنا إذن أي شيء يقرب من الزنا لا يجوز بكابه فعملية التخاطف بين الشباب والفتيات وهذا الانفتاح الحاصل الآن وعبر المسنجر وما يسمى بالتخاطف بالوسائل واختلفة طبعا الآن جاءنا 3G أو 3.5G الآن الـ الهاتف المرئي هذا الذي سيجعل هناك صوت صورة أيضا يعني صار نقلك قضية الانترنت إلى الجوال وطبعا بضوابط أقل وأبعد عن المراقبة وبالتالي ستصبح المثال فيها كوارث كبيرة جدا إذا لم ينتبه الناس لم ينتبه المسلمون والمسلمات لأننا نعرف بالأدلة الواقعية من قصص عرفناها وخبرناها يقينا وتحقيقات نشرت أن هنالك عدد من المسلمين والمسلمات مع الأسف قد وقعوا في الفاحشة من نتيجة هذا التعارف لأن في البداية قد تبدأ بداية يعني شبه طبيعية ثم بعد ذلك تتطور ثم يقول ادخل الـ private أو الخاص وهنا تبدأ عملية التعارف والسؤال عن الخصوصيات من, من أحد الطرفين للآخر وبالتالي ممكن يؤدي إلى مواعدة وتؤدي إلى أشياء محرمة وبعض القضايا بفعال محررة أثناء هذه المحاضرات وربما سجل الصوت أيضا سجلت له صوته أيضا وبعض القضايا بدلا يقول أنا هذه أتعرف بها على زوجة المستقبل مثلا هل هذه الأبواب التي تؤتى منها البيوت هل هذه وضعيه سليمة وما هي نوعية النساء يترى التي يمكن أن يعني يتعرف فيها بها, بها المرء عن مثل هذه الطريقة ثم نجس قضية طبعا سرها وكثرة الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال من فسني سامر تركوملا يعني وقال إن أبغضكم إلي وأبعدهم مني مجلس يوم القيامة ثرثارون وهذه ترى هذا الذي يحدث الآن ثرثرة إلكترونية داخل في هذا الحديث طبعا غير قضية ما تبعده في النفس من الشهوات وما تقربه إلى الفاحشة ولذلك فإن المخالفات فيها كثيرة جدا فيجب الحذر منها حذرا بالغا وإنه إذا أمكن الاستعاض عن هذا الكلام بالكتابة يفعل وتكون كتابة ايضا ذريئة كتابة للحاجة حتى رسائل حتى من تفعل المشايخ وتستفتي اذا امكن ان تستفي بالرسالة احسن من ان تتصل بفوتها مباشرة كل ذلك درءا نعم طيب شيخ محمد ربما الغالب على المحادثة الفولية عبر الماسنجر قد يغلب عليها الكتابة فهل ينطبق هذا الكلام على الكتابة أو قد تخف يخف الضرر قليلا عندما يكون الموضوع التواصل عن طريق الكتابة الفورية طبعا والرد الفوري إذا التزمت الكتابة الفورية أو غير الفورية التزمت بالأدب الشرعي فلا حرج لا حرج أن يكون هناك كتابة وهناك أشياء على المكشوف واضحة كما يكونون في ظرفة الباتوك أو غيرها للجميع الإشكال عندما يبدأ الدخول تبدأ يبدأ الدخول في القضايا الخاصة أو تدخل معه في غرفة خاصة أو مكان خاص فعند ذا وتبدأ المسألة قد تكون من قضية إنكار مُنكر وتنطلق ما من قضية معروف ومن قضية خير في البداية لكن التسلسل مثلا من الأهل منه أنت أين تسكنين وأينك وما وكم عمر وتبدأ شهادة دراسي يبدأ الدخول في التفاصيل عن أمور شخصية هذه فعلا تقود إلى وقوع في محظورات شرعية فنحن ليس عندنا مانع أن نقوم بالأمر بمعروف أو ننهى عن نتعاون المؤمنون والمؤمنات بعضهم ليا بعض لكن بالطرق الشرعية التي لا تؤدي إلى الوقوع أو الانزلاق في محرم الله طيب شيخ محمد عادة تبدأ هذه العملية عملية التحادث آآ آآ عبر الماسنجر بالاضافة طبعا الى القائمة اذا مثلا افترضنا اني كشاب تم اضافتي من قبل فتاة او العكس آآ آآ فهل من مجال لبدء الحديث معه لمعرفة دواعي الاضافة ام نغلق الباب من البداية ونستريح كما يقال ونرفض هذه الدعوة بالإضافة إلى قائمة الأصدقاء أو ما يطلق عليه قائمة الأصدقاء أو قائمة الاتصال يعني إذا تبين للشخص أن إذا كان ذكرا أن ان ان قد أضافت نفسها إلى أو تبين ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان لذا بجهود قد يكون خيرا وقد يكون شفاً ولذلك ما هو الأحوط للإنسان أن لا يدخل المسألة أصلاً يعني الآن لا يوجد حاجة معلومة معروفة واضحة تقول إنني أقبل الإضافة وأبدأ بالكلام مع الطرف الآخر صحيح. لو وجدت الحاجة الواضحة المعروفة مع الالتزام بالأدب الشرعي والمسألة مكشوفة للكل لقلنا لا بأس. لكن أضيف لك عنصر مجهود قد يكون خيرا وقد يكون شطا إذن ما هو الأحوط المسلم في دينه وأن يرضى أفترض أن يكون ورعا وأن يأخذ بالأحوط في الدين هذه مسألة واضحة من قواعد الشرع بينا طيب أخيرا بارك الله فيك يا شيخ تعلم يا شيخ أن مثل هذه البرامج تحتوي على أشكال صغيرة يمكن إرصاطها مع الكلمات بحيث تصور المشاعر المصاحبة لهذه الكلمات من تبسم وغضب من تعجب وربما إعجاب هل يمكن أن نعتبر في إرفاق هذه الأشكال مع الكلمات تجاوز لحدود الأدب ربما مع الجنس الآخر لا شك لا شك أن بعض هذه الصورة هذه صورة الوجوه المختلفة في بعضها تجاوز على سبيل المثال يوجد مثلا وجه يغمز واضح في غمز العين مثلا هذه أحد الصور الموجودة بهذه الوجوه الصفراء المنتشرة التي ترفق في في, في النص في النصوص تدخل في النصوص إدخاله. طيب إذا هذه يعني عندما يعني يسهل على الشاب أن يتلاعب بمشاعر فتاة وأيضًا بالعكس عندما يضع لها مثل هذه الوجوه وما هي الحاجة الحقيقة ما في الحاجة هو ممكن يقول أنا أمزح نقول هل ترضى أن يمزح مع أختك شخص أجنبي بمثل هذا؟ هل ترضاه لابنتك لو عندك بنت ودخل شاب ومره يجعلها وجه ضاحك ومره يجعلها وجه يغمز ومره يجعلها وجه هل هذه عملية بريئة وتثلية بريئة يعني كما يقولون؟ الجواب لا لأنها تثير أشياء في النفوس حضرت الشيخ محمد المنجد شكر الله لك حياكم الله أهلا نسابه